وَإِن تظاهرا عليه فإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وهذه السورة تسمى سورة التحريم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر رضي أولها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله له وهي أيضا لها علاقة بالسوره التي قبلها سورة الطلاق وكل السورتين فيهما أحكام النساء ولذلك جاءت هذه السورة بعد سورة طلاق، وسبب نزول هذه الآيات ثلف العلماء فيه والظاهر أنه لا تعارض بينهم فقيل السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيت حفصة أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب. وكانت هي خارج البيت فجاءت سرية الرسول صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية أم إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فحصل منه معها علاقة زو... علاقة <تصفيق> كما يحصل بين السيد و... وسرية لما جاءت حفصه رضي الله عنها وجدت ال... الأمر هكذا وجدت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعاتبته أنه في بيتها ويحصل منه ذلك فأنجل الله فحرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه فعاتبه الله عز وجل وذكر له المخرج من هذا التحريم وقيل إن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل عند بعض نسائه، ويتأخر عندها لأجل شرب العسل، فوجدت بقية نسائه عليه في ذلك، وعاتبنه، فحرم على نفسه العسل. أن حرم على نفسه أن يشرب العسل وقيل إن سبب نزول الآية أو الآيات المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت نساء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضابة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ولا أضعف الأضعف الأسباب وأم السببان الأولان تعارض بينهما أنه يكون حرم على نفسه ماريه وحرم على نفسه العسل حرم الأمرين جميعا ولا تنافيا بينهما لذلك قال الله له يا ايها النبي خطاب تكريم تشريف ناداه باسم النبوة تكريما له صلى الله عليه وسلم تشريفا له لما تحرم ما حل الله لك هذا استفهام عتاب استفام عتاب لما تحرم ما أحلى الله لك لاي سبب تبتغي مرلات أزواجك أي أنك حرمت ما أحلى الله لك لأجل إرضاء أزواجك هذا امر لا, لا يليق اعتبه الله على ذلك ولكنه عفى عنه قال والله غفور رحيم غفور لما حصل منك رحيم بك وبعباده فعفى الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بعدما عاتبه وما عاتب الله نبيا من انبيائه الا ويذكر معه العفو الا ويذكر معه العفو عن نبيه والله غفور رحيم ثم بين المخرج له صلى الله عليه وسلم وافتاه فيما حصل منه فقال قد فرض الله اي شرع فرض الله اي شرع لكم كحله ايمانكم أي ما يحل اليمين يحل اليمين بعد انعقادها وهو الكفاره وهذا إشارة إلى ما جاء في سورة المائدة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لا يؤاخذكم الله بالله في ولكن ولا يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم احفظوا ايمانكم وفي هذه الايه قال جل وعلا قد فرض الله لكم تحله ايمانكم أحال سبحانه وتعالى على ايه الماعدة وبين ان تحريم الحلال ياخذ حكم اليمين سماه يمينا لما تحرم ما حل الله لكم ثم قال وادفرض الله لكم تحله ايمانكم فسماه يمينا وشرع له الكفاره أدل على ان تحريم الحلال يكون يمينا وفيه الكفاره اذا حنث فيها وراد الحنث فيه قد فرض الله لكم تحله ايمانكم وروي ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه واسترد جاريته التي حرمها على نفسه قد الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم الله جل وعلا مولاكم يتولى اموركم ويشرع لكم ما يصلح شانكم وما يحل ايمانكم فهذا من هذا من ولايته سبحانه لعباده فهو الذي يشرع لعباده الاحكام المقتضى ولايته وربوبيته لهم وهو العليم لما يصلحكم فلذلك يشرع لكم ما يناسب أحوالكم ويحل مشاكلكم لتشريعاته سبحانه وتعالى هذا من مقتضى ولايته لكم وهذه الولاية خاصة بالمؤمنين وهناك الولايه العامة جميع الخلق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فهو مولا لجميع الخلق الولايه العامة المؤمنين والكفار تولى أمورهم وينفذ فيهم أوامر القدرية والكونية ويرزقهم ويصحهم المقتلاء ولايته العامة ربوبيته العامة لخلق والله مولاكم وهو العزيز الحكيم هو العزيز القوي وهو العليم الحكيم العليم الذي يشرع لكل حالة ما يناسبها بمقتضى علمه سبحانه بما يصلحكم فهو عليم في تشريعاته جل وعلا كل تشريعاته بمقتضى علمه سبحانه وتعالى فهو يعلم ما يناسب احوال العباد وما يصلحهم بخلاف غيره فإنه وإن حكم بعض الأمور قد يخطي ولا يصيب، أما الله جل وعلا فإنه عليم حكمه بمكتبة العلم الله عليم وهو العليم الخبير الخبير بما يحصل منكم وما يناسب أحوالكم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى والله مولاكم وهو العليم الحكيم ثم قال جل وعلا وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هذه قضيه أخرى قضية أخرى تجهّز فيها العتاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهذه هي حفصه رضي الله عنها، فقد أسر إليها أنه حرم مارية. لم يخبر غيرها بذلك سرا لم يخبر غيرها بذلك أسره إليها وأخبرها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سيتوليان الأمر من بعده أسر إليها هذين الأمرين وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه وهي خبصة حديثا هو تحريم مارية وولاية ابي بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده فهذا هو الذي سره النبي صلى الله عليه وسلم ولا واستكتمها استكتمها هذا السر لكنها رضي الله عنها اخبرت به عائشه رضي الله عنها اخبرت عائشه بالامرين مع انه سر او انهما سر اسرهما النبي صلى الله عليه وسلم اليها لما نبات به اي اخبرت به عائشه رضي الله عنها وأظهره الله عليه أطلعه الله جل وعلا على ما حصل من حفصة مع عائشه مع أن حفصة لم تذكره لأحد غير عائشة وعائشة ايضا لم تذكره لأحد فكيف ظهر الخبر وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما نبأت به أي به وأظهره الله عليه أظهره الله عليه فإنه صلى الله عليه وسلم عاتب حفصة لماذا اخبرت بهذا حفصه تعجبت كيف ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الخبر ما انه لم يعد عائشه قالت من انبئك هذا من الذي اخبرك انني اخبرت بما نبئتني به ما انه لم يبث الخبر كان يظهر قال صلى الله عليه وسلم نبأني العليم مخابير نبأني يخبرني بما حصل الله جل وعلا العليم الذي لا يخطى عليه شيء الخبير بما يحصل من عباده فهذا يدل على سعة علم الله جل وعلا بكل شيء وبأسرار عباده وما يسرون وما يعلنون ثم إن الله جل وعلا وجه الخطاب لزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة رضي الله عنهما عرض عليهم التوبة وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده إن تتوبى إلى الله هذا عرض إن الله يتوب عليكما ويمحو ما حصل إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما أي مالك صغت يعني مالك حصل منكما ميل لقد صغت قلوبكما لكن إذا تبتما إلى الله عفى الله عن هذا قد صغت قلوبكما قلوبكما قلوب جمع جمع قلب لماذا جمع وهما امرأتان ولم يقل قلباكما لقد سغى سغى يا قلباكما إن الكلام فيه ثقل فيه ثقل توالت مثنيات فالله جمع الضمير من أجل التخفيف في اللفظ فقد سغت قلوبكما وان تظاهرا اي تتعاونا عليه ولم تتوبا فتعاون على ايذائه والاساءه اليه صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير من كان الله معه ومعه جبريل ومعه الملائكة صالح المؤمنين هل يصل إليه أحد بسوء؟ لا لا يصل إليه أحد بسوء فإن الله هو مولاه الذي ينصره هو مولاه بالنصر وجبريل عليه الصلاة والسلام سيد الملائكة أيضا يكون معه يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصر كئيب والحفظ وصالح المؤمنين صالح المؤمنين وهما ابو بكر وعمر وقيل الصحابه جميعا الصحابه جميعا وقيل جميع المسلمين يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضون أن أحد يسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن من آذ الرسول أو تناوله في أي وقت كان فإنه معرض نفسه لمقاومة الله ومقاومة جبريل والملائكة وصالح المؤمنين ولن يفلح ابدا الذين يسيئون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتناولون منه او يتنقصونه فانهم مهزومون باذن الله خاسرون باذن الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم محاط بنصر الله ونصر ملائكته ونصر عباده المؤمنين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالف المؤمنين والملائكة جميع الملائكة أما ذكر جبريل ذلك لخصوصية جبريل عليه السلام ذكر الملائكة جميعا والملائكة هذا مبتدا بعد ذلك رهير مع ذلك بعد ذلك يعني مع ذلك ظهير أي نصير نصير للرسول صلى الله عليه وسلم فيا من تتطاولون على جناد الرسول صلى الله عليه وسلم يا من تتطاولون على جناب محمد صلى الله عليه وسلم فإنكم خاسرون ومهزومون، لأن الرسول معه ربه ومعه الملائكة ومعه صالح المؤمنين فلن يصل إليه صلى الله عليه وسلم أحد ولن يضره أحد وإنما يضر من تنقص الرسول يضر نفسه أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يضر نفسه في كل زمان و... ومكان ثم إنه أيضا وجه الخطاب مرة ثانية أو ثالثة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللتين حصل منهما ما حصل مع الرسول فقال عسى ربه عسى ربه أي رب الرسول صلى الله عليه وسلم وعسى من الله واجبه أسى ربه ان طلقكن هذا تهديد لهن لأنهن إن استمررن على عملهن مع الرسول فإنهم سيطلقهن عقوبة لهن ويحرمن من شرف أمهات المؤمنين ومن كونهن زوجاته في الجنة يحرمن من هذا الشرف العظيم فهذا تهديد عظيم أسى ربه وقال ربه كما سبق فإن الله هو مولاه وإلا فهو رب جميع الخلق لكن ربه ربوبيه خاصة خاصة بالنصر أسى ربه إن طلقكن إن, طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا منكن هذا من نصره سبحانه وتعالى لرسوله أنه يبدله خيرا من زوجاته التي طلقهن وأن يعوضه الله خيرا منهن ويكون الخاسر هن كن الخاسر هن إن طلقكن هذا فهذا على سبيل الفرد وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يطلق نساءه ولكن هذا على سبيل الفرض والتهديد اشاء رب وينطلق كنا اي يبدله ازواجا خيرا من كن المراه تسمى زوج ولا تسمى زوجه انما هي زوج ازواجا خيرا ما قال انزلا زوجات قال ازواجا لان المراه تسمى زوجا والرجل يسمى زوج كل منهما يسمى زوج اخر يسمى زوج اخر ازواجا خيرا منكن ثم وصفهن هذه الأزواج وصفهن بصفات عظيمة مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات نحن عرفنا أنه اجتمع إذا اجتمع ذكر الإسلام والإيمان صار لكل واحد معنى وإذا ذكر واحد منهما دون الآخر دخل فيه الآخر فالإسلام هو الأعمال الظاهرة الأعمال الظاهرة كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت عليه سبيلا الاسلام هو الاعمال الظاهره والايمان هو الاعمال الباطنه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره فاذا ذكر جميعا فسر الاسلام بالاعمال الظاهره والإمام بالأعمال الباعثينه ولا بد من اجتماعهما لا بد من اجتماع الإسلام والإيمان لا يصح اسلام بدون إيمان ولا يصح إيمان بدون إسلام لا بد من اجتماعهما في العبد فإن كان اسلاما بدون إيمان هذا هو المنافق الذي يسلم في الظاهر ولكنه كافر بالباطن والعياذ بالله وكذلك الإيمان بالقلب وليس معه إسلام بالظاهر هذا أيضا لا يصح هذا إيمان المرجع هذا إيمان المرجع ولذلك يقول أهل العلم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية مسلمات مؤمنات هذه صفات قانتات والقنوت يطلق على معاني والمراد به هنا دوام الطاعه فالقانت هو المداوم على الطاعه المداوم على الطاعه ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة قوموا لله قانتين يطلق القنوت على السكوت وعدم الكلام يطلق القنوت ويراد به الدعاء الذي يكون في الوتر دعاء القنوت القنوت له معاني ولكن المراد هنا الدوام والثبات على الطاعه قانتات ان يبديلا وازواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات من الذنوب يكترن من التوبة لأن الإنسان عرضة عرضة للخطأ ولكن الله جعل التوبة تطهيرا للمؤمن تائبات عابدات عابدات لله سبحانه ملازمات لعبادة الله عز وجل لا يعبدنا غير الله جل وعلا سائحات السائحات فسر بأن المراد به الصائمات والصوم سياحة سياحة هذه الأم السياحة في الأصل الجولان في الأرض الجولان في الأرض فسيحوا في الأرض لكن المراد به هنا الصيام لأن الصائم مثل المسافر يترك الطعام والشراب يترك الطعام والشراب واللذات وهذا وجه تسمية الصيام سياحة وقيل سائحات أي مهاجرات سائحات أي مهاجرات قال فيه فضل الهجره في سبيل الله عز وجل فيبات وأبكار فيبات وأبكار السيد هي التي سبق لها أن تزوجت وزالت بكارتها بوضع الزوج لها فهذه تسمى بالسيد والبكر هي التي لم يسبق لها ان تزوجت وبقيت فيها بكارتها وفي تنويع السيبات والابكار كرامه للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يكون عنده انواع انواع من الزوجات سيبات وابكار فهذا فيه تعويض الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوة التي حصل منهن شيء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلقهن فإن الخاسر يكون هي المطلقة واما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يعوضه لان العاده عند الناس ان الانسان اذا طلق امراته يندم ويحصل عليه خساره وفقد لزوجته لكن الرسول لو طلقهن لم يحصل عليه شيء من ذلك فالطلاق في حقه صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه شيء شيء يكرهه عليه الصلاه والسلام بخلاف غيره فانه يطلق. طلق ترتب عليه شيء يكرهه انفراق زوجته وإلى اخره فالحاصل ان من سورة عظيم فيها إجلال الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها أن من سب الرسول أو تنقصه أو آذاه فإنه مهزوم وخاسر من الذين يذلون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا فاذيه الرسول صلى الله عليه وسلم ليست اذيه غيره وان كانت اذيه غيره محرمه قال تعالى والذين يذلون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإهما لكن ذية الرسول فيها وعيد شديد والذي يستهزئ بالرسول يرتد عن الإسلام والذي يتنقص الرسول يرتد عن الإسلام والعياذ بالله هذا من أسباب الردة لكن من تاب تاب الله عليه باب التوبة مفتوح من تاب تاب الله عليه وفيها الفتوى العظيمة وهي أن من حرم حلالا فإنه يحله الكفارة ولا يترك هذا الشيء الذي حرمه بل يراجعه وتنهي الكفارة تحريم الشيء ويعود كما كان حلالا لصاحبه وفيه أنه لا يجوز للإنسان ان يحرم الحلال يحرم الحلال على نفسه لما تحرم ما حل الله له ولا يجوز للإنسان أن يحرم الحلال لكن العلماء اختلفوا فيما إذا حرم زوجته التحريم الذي معنا مو تحريم لزوجة إنما هو تحريم لسرية مملوكة لكن لو حرم زوجته قال زوجته عليه حرام فالذي عليه الاكثر أنه يكون ظهرا أن هذا يكون له حكم الظهار فيتلزمه كفارة ظهار وقيل بالتفصيل ان كان نوى به الظهار فهو ظهار وان نوى به الطلاق فهو طلاق وان لم ينوي ظهارا ولا طلاقا يكون يمينا تكفره كفاره اليمين وهذا مبسوط في كتب الفقه والحمد لله هذا ونسال الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الدين وأن يرزقنا وإياكم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلاله تعظيمه ومحبة أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين احترامهن أنهن أمهات المؤمنين وزوجاته في الجن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن نعم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين حسن الله إليكم سباحة الوالد يقول السائل كم مقدار إطعام المسكين وهل إذا أعطيت عشرة مساكين وجبة غداء أو قطور؟ هل يكون كافيا ومجزئا مقدار ما يدفع للمسكين في كفاره اليمين وكفاره الظهار مقداره مد ربع الصاع ربع الصاع هذا الذي عليه الجمهور وقيل نصف الصاع مدان لان الصاع اربعه امداد وهذا الذي عليه الفتوى الان انه يدفع له نصف الصاع مقداره من كيلو الان كيلو نصف تقريبا كيلو نصف تقريبا يعادل نصف الصاع والصاع هو ثلاثه كيلوات تقريبا ولو غد الفقراء العشره أو عشاهم اجزاء ذلك غد عشرة مساكين أو عشاهم أجأ ذلك لأنه يصدق عليه أنه أطعم عشرة مساكين إذا أشبعهم نعم <تصفيق> الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل المراد بقوله تعالى عرف بعضه وآرض عن بعض عرف بعضه أي تحريم مارية تحريم مارية وارض عن بعضه وإخباره صلى الله عليه وسلم عن ولايه ابي بكر وعمر من بعده هذه لم يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للناس وانما بين لحفصه ما قال لحفصه لماذا قلت كذا وكذا وانما قال لها عن تحريم مالية أو تحريم العسل فقط ولم يقل لها لماذا اخبرت عن ولاية بذكر وعمر فهذا والله أعلم معنى قوله أرّف بعضه أي الرسول صلى الله عليه وسلم ويأرض عن نعم إن شاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلادنا بعض الناس يقرأ قوله تعالى والله مولانا يقرأها والله مولانا قال في هذا بأس القراءات التوقيفية يا لابد من سند القراءة وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا راجعا إلى عادات الناس وإنما هذا راجع إلى ثبوت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم القراءات توقيفية نعم حسنا الله إليكم سماحة يقول السائل اجتماع الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السقيفة ومشاورتهم لتولي أبي بكر رضي الله عنه هل هذا يدل على أنهم لم يعلموا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حفصه رضي الله عنها نعم لم يعلموا بذلك ولهذا الرسول لم يخبره عرض عنه ولم يذكره وولاية أبي بكر رضي الله عنه هبتت بالإجماع إجماع الصحابة وبالنص الخفي النص الخفي مثل هذا ومثل غيره مثل تقديمه في الصلاة لما مرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذه إشارات إلى توليه من بعد نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل سورة التحريم لها مناسبة بالسور التي قبلها؟ عرفها لأنها كلها يتعلق بأحكام من أحكام النساء. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يقاس تحريم الحلال على تحليل الحرام أم أن أحدهم يقول أصل الله عليكم هل يقاس تحريم الحلال على تحليل الحرام أم أن؟ تحريم الحرام. الحرام حرمه الله. عزيز حرمه الناس. الكلام على الحلال الذي يحرمه الناس هم الحرام هم حرمه الله عز وجل نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم فما هو واجبنا تجاه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وهل هن في الفضل سواء أم بينهن تفاضل نعم النبي صلى الله عليه وسلم لهن حق على الأمة لأنهن أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخر ولهن الفضل العظيم على سائر النساء المسلمات من وأما إن بعض أفضل من بعض نعم بعض أفضل من بعض بعض أفضل من بعض ولهما خديجة وآلشة رضي الله عنهم ثلاث العلماء أيهما أفضل خديجة وعائشة على قولين نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل لو حلف إنسان بغير الله تعالى فهل تنعقد هذه اليمين وتجب عليه الكفارة مع أنه شرك أصغر أم يلزمه التوبة فقط التوبه على كل حال تلزمه التوبة وبعض العلماء يرى أن عليه الكفارة أيضا مع التوبة والقول الصحيح أنه ليس عليه كفار نعم حسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أسباب تقوى الله تعالى تقوى الله تعالى ما يجعله الله في القلب من خوف الله وتعظيمه وإجلاله وتذكر غضبه وعقابه يبعث على, على خوف الله اللي اللي وعلا. نعم أحسن الله إليكم سباحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى ثيبات وأبكار هل في تقديم الثيبات على الأبكار يدل على الأفضلية لا لا أدنه البكر لا شك أنها أحسن من الثيب ورغبه الناس تختلف في هذا نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل إنسان حلف على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى المكان الفلاني ثم بدأ له أن يتراجع عن حلفه والسؤال هل يعد هذا الحلف من جملة الأيمان كالنذر وهل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين أم يكون له حكم الطلاق المعلق هو طلاق معلق إذا قال لها فعرف كذا بأنت طالق هذا طلاق معلق على الشيء على فعل الشيء الذي اراد منعها منه فاختلف العلماء هل هو يقع طلاق او هو يميل حل الكفاره على قولين هو اذا نوى الطلاق بلا شك يقع طلاق بالاجماع لكن إذا لم ينم الطلاق وانما نوى منعها فقط فهذا هو محل الخلاف هو محل الخلاف بين العلماء وعند الجميع لا ليس له أن يتراجع عن ذلك ليس له أن يتراجع عن الشرب نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جاريته مارية رضي الله عنها أم أنها عتقت من حين ولادة إبراهيم عليه السلام وهل تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنها عاشت إلى وفاته؟ فلا أعلم شيئا من ذلك يحتاج إلى مراجعة نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما هي الأمور التي تدل على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما هي الأشياء التي تؤدي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أما الأشياء التي تؤدي إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فلا أعلمها هذا شيء من علم الله سبحانه وتعالى وما كل من, ما من عرض له شيء في وقال وقالنا الرسول يكون صحيح الشيطان يأتي إلى الإنسان في الرؤية إذا كان الشخص لا يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تميزه عن غيره، قد يتخيل له الشيطان. أما إذا كان الشخص يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع. اللي يعرف الرسول بصفاته، ما يمكن أن الشيطان يخدعه في الرؤيا ابدا لأنه ما يستطيع أن يظهر. بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمثل به عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما المراد بقول بعض المفسرين إن عسى من الله واجبة عسى للترجي فالتعاصل اللغة لكن في كلام الله هي واجبة وليست للترجي نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل إذا تزوجت المرأة البكر فطلقت قبل أن توطع هل تسمى بكرة أم سيبًا؟ لأنها وعد من الله حسأ وعد من الله الله جل وعلا لا يخلف وعدًا نعم يقول صلوا عليكم إذا تزوجت المرأة البكر فطلقت قبل أن توطع هل تسمى بكرة أم سيبًا؟ لا يا اخي السيب التي وطعت وزالت بكارتها هذه السيب سواء وطئت بعقد أو بدون عقد أو بزنة أو شبهة المهم أنها وطعت وزالت بكارتها هذه السيب أما التي لم توطى هذه هي البكر لم يطمثهن قال الله جل وعلا في الحور لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نعم الله عليكم الوالد يقول السائل في تقديم الله عز وجل لصالح المؤمنين على الملائكه فيه دليل على تقديم صالح المؤمنين على الملائكه لا ليس بهذا الدليل والمساله فيها خلاف ويقول لا طائل تحتها لا طائل تحتها هل هو ايهما افضل الملائكه او المؤمنين من البشر اطال تحت هذا البحث نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل قراءة سورتين سور الإخلاص والمعوذتين في أذكار الصباح والمساء هل هي مقيدة بعد صلاة المغرب والفجر أم أنه يجوز قراءتها ولو قبل صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب قراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين بعد كل صلاة وجاء بعد جميع الفرائض ولكن بعد المغرب ثلاث مرات سوءة الإخلاص والمعاونتين ثلاث مرات وكذلك بعد الفجر ثلاث مرات أما في بقية الصلوات فمرة مرة وسواء قراتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة لا بأس بذلك لكن قراءتها بعد الصلاة أفضل نعم شاء الله إليكم سماحة الوارد يقول السائل ما حكم من يلتمس العذر للمشركين؟ الذين يعيشون بين المسلمين ويفعلون الشرك الظاهر ويقول هؤلاء جهلة المسلمين ها؟ يقول حسنا عليكم ما حكم من يلتمس العذر للمشركين الذين يعيشون بين المسلمين ويفعلون الشرك الظاهر ويقول هؤلاء جهلة المسلمين جهلة المسلمين وهم مشركون كيف يقولون جهلة المسلمين هؤلاء الكفاء مشركون وليسوا جهلة يسمعون القرآن ويعلموا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أليس جهلة إنما معاندون هؤلاء معاندون وليسوا جهلة نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بل مراد بقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القرب واليتام والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا اذا حضر قسمه المواريث اقارب ليسوا من الورثه اقارب ليسوا من الورثه او مساكين او يتامى يعطون شيئا من المال الذي يقسم دفعا لتطلعهم اليه نعم لذلك قالوا كل كل مال يتجدد للانسان كل ما يتجدد للإنسان من ميراثه وغيره، وعند ناس فقراء أو أو يتامى ينبغي إنه يعطيهم لأنهم يطلعون ليهم شهونه. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. يقول هل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ منسوخه الايه منسوخه لايه المواريث هذه الايه متقدمة قبل ان تشرع المواريث فلما شرعت المواريث نسخت هذه الايه وقال صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث أي لا ينسوها. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما وصيتكم لمن تكالبت عليه هموم الدنيا وكرباتها. أن يصبر وأن يدع الله عز وجل. يدعو الله بالفرج ويصبر. ينتظر الفرج من الله ولا يقنط نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل. هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة لله عز وجل وهل الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية نعم الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة شرعية أما المشيئة فلا المشيئة لا تكون الا كونية فقط ليس هناك مشيئة شرعية والمشيئة لا بد من وقوعها أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع الإرادة الكونية والمشيئة لا بد من وقوعهما وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع نعم رسال الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي أسباب الخشوع في الصلاة أسباب أن يتجنب الإنسان ما يشوش فكره من أن يكون بحضره طعام يستهيه أو يدافعه الأخبتان او ياتي مستعجلا ويركب يأتي ياتي بسكينه كل هذه من اسباب الخشوع واعظم ما يجلب الخشوع استحضار عظمه الله جل وعلا وتدبر القران الذي يتلى في الصلاه من اعظم من اسباب الخشوع نعم الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل انا مقصر في قيام الليل مع أنني أستيقظ دائما في آخر الليل فما هي الأمور المعينة على قيام الليل والمحافظة عليه النية الصالحة وتعويد النفس يعود النفس الإنسان نفسه قيام الليل ثم يألقه ويتلذذ به بعد ذلك نعم ما في شك أن النفس في أول الأمر كميل الكسل والنوم والراحة. أحتاج إلى جهاد جهاد النفس مقدم على كل جهاد جاهد نفس الله عز وجل فإذا جاهدها وعودها وروضها فإنها بعد ذلك تألف تتلذذ بقيام الليل نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح أن من السلف من توقف في مسألة نقصان الإيمان لأنه لم يرد في ذلك نص صريح؟ لا علم شيئا من ذلك ورد نص في نقصان الإيمان في حديث من رأى منكم منكرا ولغجلوه بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يدل على نقص الإيمان وأنه وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة فدل على أن الإيمان ينقص فيكون مثل حبة خردة وايضا قوله صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق دل على ان الايمان له اعلى وله ادنى والادنى هو الايمان الضعيف قال تعالى هم للكبر يومئذ اقرب منهم للايمان هذا دليل على ان الايمان يضعف يكون صاحبه قريبا من الكهر نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في كفارة اليمين هل يشترط أن يكون مع الإطعام شيء يؤدمه نعم هذا أحسن إذا جعل مع مع الطعام داما هذا أحسن نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل رجل اسمه عبد التواب فهل يجوز أن ينادى باسم التواب فقط نادى باسم يقول يا عبد التواب أما يقول يا تواب فهذا يخاطب الله إنسان ما هو بتواب التواب هو الله عز وجل. نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم السواك حال خطبة الجمعة لا لا يجوز الحركة الحركة ما تجوز وقت الخطبة لا في السواك ولا في غيره نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل المحرم أو من كان داخل الأميال هل له أن يقتل الحشرات المؤذية كالبعوض والسرصار نعم المؤذي يقتل في الحل والحرم خمس الفواسط تقتل في الحل والحرم لأنها مؤذية وكل مؤذي ولا يندفع إلا يقتل يقتل نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل يوجد من الشباب من يسافر خارج البلاد فيشتري بزعمه جارية ثم إذا أراد الرجوع إلى بلاده عتقها فهل هذا تملك شرعي لها لا هذا هذا متعة هذه متعة مسمى بغير اسمها ولا يجوز بيع الحره لا يجوز بيع الشرة التي لم يثبت أنها رقيقة شرعا لا يجوز ارتصاب الأحرار وبيعهم وهذا, على... وهذا احتيال على الفاحشة وعلى الشهوات ولا يجوز هذا العمل نعم أحسنا الله إليكم الوالد يقول السائل قرأت مقالا سماه صاحبه لطف الله بالخلق قرر فيه كاتبه أن أهل السنة هم أقرب الطوائف إلى الحق ونسب هذه المقالة إلى فضيلتكم وقد حصل إشكاله في ذلك فهل هذا صحيح؟ أهل السنة هم أهل الحق ما هو بقرب الناس للحق هم أهل الحق أهل السنة هم أهل الحق وإذا كان أنه يجد لي كلام مكتوب في هذا يجيبه يشوفه أما مجرد ينسب للشخص شيء من غير تدقيق هذا لا يجوز أهل السنة هم أهل الحق ما هو بقرب إلى الحق نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل طلبت من أخي الأكبر أن ينصح أبنائي لأنهم يسهرون كثيرا خارج البيت ألا يقول أحسن الله عليكم طلبت من أخي الأكبر أن ينصح أبنائي الذين يسهرون في خارج البيت كثيرا يقول فقال لي أخي ائتي لهم بالتلفزيون إلى البيت وفيه قنوات إسلامية وأنا لا أرى أن هنا قنوات إسلامية خاصة التي بها الاناشيد والتمثيل فما نصيحتكم؟ اولا ننصح أولادك أنت ما أبتكر نصيحتهم إلى غيرك انصحهم أنت وايضا لا مانعني تستعين بالله ثم به أحد إخوانك أن ينصحهم وأما المجيب التلفزيون إلى البيت فأنا لا أنصح به أمام الأطفال وأمام النساء لا انصح به السلامة والبعد عن هذه الأمور لا سيما وأن التلفزيون الآن ما هو من الأول بعد على ما فيه التلفزيون الآن صار يجيب البلايا والطوام من الفضائيات القبيحة الشنيعة البعد عن هذا الأشف انه أفرأ وأطهر للبيت وأسلم لك ولأولادك ولأهل بيتك فهما نصحت في القائل هذا ما نصحت نعم أحسن الله الوالد يقول السائل جاءتني رسالة مغلفة من بلادنا وفيها صور لأبنائي في تلك البلاد وطلب مني أن أوصلها إلى زوجتي فهل يجوز لي أن أوصل هذه الرسالة مع أن فيها صور الرسالة أصلها الصور الصور فمزقها لا يجوز تناقل الصور إبقاها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بخمص الصور نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل تجوز مناصحة ولاة الأمر والعلماء عن طريق الأنترنت أم أن فيها مجاهرة هذا حسب المصلحة والمفسدة وهل الأنترنت يصل إلى المسؤولين أو ما يصل ناعدل لكن إذا كان عندك نصيفة لولاة الأمور أو للعلماء اتصل بهم هم إما شخصيا لأن تكلمهم أو كتابيا لأن تكتب لهم أو وصية لأن توصي من يتصل بهم ويبلغهم أما قضية الإنترنت هذه وسيلة مدخوله نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل من قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه إن خرجت من الدار فأنت طالب فخرجت في طهر جامعها فيه ها؟ ف... يقول لو قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه إن خرجت من الدار فأنت طالق فخرجت في طهر جامعها فيه فهل هذا الطلاق سني أم بدعي؟ هذا طلاق سني لأنه لأنه علقه على طهر ايش السؤال؟ يقول إذا قال لزوجته في طهر لم يجامعها فيه إن خرجت من الدال فأنت طالب فخرجت في طهر جامعها فيه فهل هذا الطلاق سني أم بدعي يعني الفعل حصل في طهر جامعها فيه أما التعليق فهو حصل في طهر لم يجامعها فيه الحكم للوقوع الحكم لوقوع الشيء فهو طلاق بدعي على هذه الصورة نعم حسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل من طلق زوجته لو قال لو قال إذا طهرت وجامعتك فأنت طالق فهل على بدعه علقه على طلاق بدعي نعم حسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل من طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وإنما باشرها دون الوط فهل هذا الطلاق طلاقا سنيا؟ إذا لم يجامعها فهو طلاق سمي والمجرد المباشرة لا يمنع من, من الطلاق مجرد المباشرة من غير جماع لا يمنع الطلاق نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ثبت أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال بأن بعض المشركين يعذرون بالجهل وما هو ضابط العذر بالجهل ما رايت هذا ولكن انا أشوف الحين كثر الكلام في الجهل يعني, يعني كأن ما بعث رسول ولا نزل القران ولا سنة ولا شيء كل هذا يتجاهل الان هذا الجهل زال ولله الحمد ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وبنزول القران وبالاحاديث الصحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإلى متى الجهل إذا قدر واحد يعيش في مجاهل ما يصل إليها قران ولا يصل إليها شيء ولا يسمع بشيء باق على خلقته الأولى ما بلغ دعوة رسول ولا شيء هذا هو الذي يعذر بالجهل أما غالب البشرية والأرض اليوم عمها سماع القرآن في المذياع وفي غيره فما بقي الآن عذر بالجهل ما بقي بالجهل مع أن اللي يقولون انهم عذرون بالجهل يحفظون القرآن أغلبهم وبالقراءة العشر يمكن يحفظ القرآن ومع هذا يدعو الميت ويستويه بالمجل ما هو الجهل نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل اعتمرت وفي أثناء السعي تذكرت أنني لم أركع ركعتي الطواف فركعت ركعتين أثناء السعي ثم واصلت السعي فهل فعلي صحيح كثير طواف سنة يا أخي إذا تركتها متعمدا ليس عليك شيء فكيف إذا تركتها ناسيا ما عليك شيء وفعلك هذا خطأ لكنه لا يغتدف السعي إن شاء الله نعم يقول أحمد الله إليكم ما حكم القسم بصفات الله تعالى الخبرية كاليدين والوجه والأصابع الذاتية الذاتية نعم القسم بآيات الله بصفات الله الذاتية والفعليه كله ينعقد كل صفات الله وأثناء ينعقد بها الحلف بها نعم أحسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل من حرم حلالا ثم أراد أن يكثر فهل تجب عليه الكفارة بعد الاقدام على الفعل أم قبله يقول أحسن الله عليكم من حرم حلالا على نفسه وأراد أن يكثر فهل تجب الكفارة بعد الاقدام على الفعل أم قبله يجوز هذا ويجوز جد من الكفارة على الحنف ويجوز أن يؤخرها عن الحنف كل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: والله إني إن شاء الله لا أحرف على يمين فأرى خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني فهذا يدل على أن الكفارة تكون بعد الحنف وفي رواية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وهذا يدل على ان كفرة تجوز قبل الحين نعم أحسن الله الوالد يقول السائل هل يكفر من قال بأن عدد الصلوات المكتوبة ستة صلوات, ستة صلوات في اليوم والليلة نعم إذا اعتقد هذا هو كان لأن الصلوات خمس كما لو قال الصلوات ثلاث لأنفعه الطوائف تقول الصلوات ثلاث فقط هذا كفر أيضا النقص أو ذات هذا كفر بالله عز نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل نحن مجموعة كبيرة من سائط الباصات لإيصال الطالبات إلى منازلهن فهل يجوز لنا أن نصلي الظهر جماعة بعد الأذان مباشرة بعد السنة الراتبة قبل موعد إقامة الصلاة في المسجد لأن الطالبات يخرجنا أثناء إقامة الصلاة إلا كان هناك عذر يقتضي تقديم الصلاة قبل الجماعة فلا باس بذلك لكن لو صليتم خارج المسجد لأن لا يكون هذا مبدأ لانقسام الجماعة في المسجد لو صليتم خارج المسجد يكون هذا أبعد عنه عن الشبهة نعم صلى الله إليكم الوالد يقول السائل ينسب للشافعي رحمه الله هذا البيت وهو قوله دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء يقول فهل في هذا البيت خلل عقدي لا حاشا وطلع الإمام الشافعي لكنه يقول لا تهتم بالليالي, لا تهتم بالليالي. أو الأيام لا تهتم بها لان ما قدره الله سيقع سيقع ولو لم ترد هذا هذا مراد الشافع دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا شوف اخر البيت بينه وطب نفسا بما حكم القضاء فكلام الشافعي يفسر بعضه بعضا انه يقصد بذلك أنك لا دخل لك فيما يقع في الأيام هذا بيد الله سبحانه وتعالى ولا تلوم الأيام على ما يحصل فيها لأنها مدبرة ولهذا جاء النهي عن سب الدهر نعم حسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قال أحدهم عن الإمام البربهري رحمه الله يقول حسنا الله إليكم قال أحدهم عن الإمام البربهري رحمه الله عنده نزعة تكفيرية وعنده شطحات في العقيدة هذا ما هو في البهار كل أئمة أهل السنة يقولون أنهم تكفيريين والإمام أحمد قالوا أنهم تكفيري لأنه يرى كفر من ترك الصلاة قالوا هذا في غير البهار ولا عبرة بهؤلاء العيال لأنهم يريدون أن الناس يكونون على ما هم عليه ولي وليس هناك نواقض للإسلام يقولون ما فيه نواقض للإسلام كل الناس سواء من قال أنه مسلم فهو مسلم ولو, ولو ما صلى ولو فعل ما فعل من نواقض الإسلام هو مسلم نعم صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل إذا أقيمت الصلاة وقد شرعت في أداء السلة الراتبة أو تحية يقول أحصل عليكم إذا أقيمت الصلاة فقد شرعت في أداء السنة الراتبة أو تحية المسجد ولا زلت في أولها فهل أفضع الصلاة إذا أقيمت الأحسن أن تخففها الأحسن أن تخففها ولا تبطع نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل إذا دخلت إلى المسجد قبل غروب الشمس بربع ساعة فهل القول الصحيح أني, أني أصلي أم أجلس الله ألم أسألها فيها خلاف قوي إن صليت فلا بأس وإن جلس فلا بأس هل الأمور في هذا؟ نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم قراءة سورة الملك كل ليلة؟ لا أعلم من كل ليلة لكن سورة الملك ورد أنها تسمى المنجية تنجي من عذاب القبر لمن قرأها أما قراءتها في كل ليلة فلا أعلم شيء منها نعم انت احسن الله تعالى, تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد